اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء باب وقت ا ل ج م ع ة عن مالك عن عمه أ ب ي سهيل بن مالك عن أ ب ي ه أ ن ه قال كنت أ ر ى ط ن ف س ة لعقيل بن أ ب ي طالب يوم ا ل ج م ع ة تطرح إ ل ى جدار المسجد الغربي ف إ ذ ا غشي ا ل ط ن ف س ة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب و ص ل ا ل ج م ع ة قال مالك والد أ ب ي سهيل ثم نرجع بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فنقيل ق ا ئ ل ة ا ل ض ح ا الجمعة ء نعم وقت يقول الإمام يروي ق و ل الإمام ي ا ل إ م ا م مالك عن عمه أ ب ي سهيل نافع بن مالك عن أ ب ي ه مالك بن أ ب ي عامر أ ن ه قال كنت أ ر ى طنفسه طنفسه ك س ر الطاء والفاء على ما في ا ل ن ه ا ي ة وفي المطالع وطالع ا ل أ ن و ا ر لبنك درقول يقول ا ل أ ف ص ح كسر الطاء وفتح الفاء طنفسه ويجوز ضمها وكسرها يبسط يبسط يقال له خمل بساط يبسط بن عبي طالب عقيل له في المسجد ل ل وهو أخ ع يوم بن عبي طالب ج ع ف ر أكبر بن عبي طالب ن ه م ا تأخرت وفاته إ ل ى الستين ا ل في يوم ج م ع ة تطرح هذه ا ل ط ن ف س ة إ ل ى جدار المسجد النبوي الغربي يعني ا بواقع في ا ل ج ه ة ا ل غ ر ب ي ة ف إ ذ ا غشي ا ل ط ن ف س ة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب و ص ل ا ل ج م ع ة هل في هذا الحديث ما يدل على أ ن ا ل ص ل ا ة تصلى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قبل الزوال او بعده ا ل أ ك ث ر والجمهور على أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وقتها وقت ص ل ا ة الظهر ت ب د أ من بعد الزوال إ ل ى ن ه ا ي ة وقت ص ل ا ة الظهر والحنابله عندهم يجوز فعلها قبل الزوال ف أ و ل وقتها عندهم أ و ل وقت ص ل ا ة العيد واخره آ خ ر وقت ص ل ا ة الظهر فالحديث ظاهر كما قال ابن حجر ب أ ن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس وفهم بعضهم العكس أ ن ه يخرج قبل زوال الشمس لكن هل هذه الطنفسه ة ذ ه الطنفسة تطرح إلى الجدار الغربي الى ج د ا الغربي ر ل إ جدار المسجد الغربي هل معنى هذا أ ن خارج المسجد أ و داخل المسجد هل يمكن أ ن يقول من يستدل بهذا الحديث عن أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة تصلى قبل الزوال يكون ا ل ط ن ف س ة تبسط داخل المسجد على ل أ ن ه اذا قلنا الجدار الغربي إ ذ ا كان له ظل داخل المسجد فقطعا بعد الزوال إ ذ ا كان له ظل خارج المسجد فالمقطوع به أ ن قبل الزوال متصورا يا اخوان هم هذا الجدار الغربي المسجد مكشوف ولا مسقوف لا تصوروا يا اخوان ان الائمه يعني اغبياء يغشاها الظل وهي داخل المسجد نعم ويقول لا ان, الخطبة أن عمر دخل قبل الزوال نعم ا ل آ ن هذا جدار المسجد الغربي إ ن كانت داخل المسجد فلن يغشاها ظل الجدار إ ل ا بعد الزوال إ ذ ا كانت خارج المسجد فيكون غشيان الظل لها قبل الزوال ابن حجر يقول النص أ و الخبر ظاهر في أ ن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس وفهم بعضهم العكس يعني بناء على أ ن هذه التنفسه خارج المسجد و إ ذ ا قلنا نظرنا إ ل ى ا ل م س ج د مكشوف و ما هو مكشوف إ ذ ا كان ما هو مكشوف كيف يغشاه الظل اذا كان مسقوف كيف يغشاه الظل الا ان تكون خارج المسجد أ و في رحبه المسجد و س ا ح ة و فهم بعضهم العكس و لا يتجه إ ل ا إ ن حمل على أ ن الطنفس كانت تفرش خارج المسجد و هو بعيد و الذي يظهر أ ن ه ا تفرش له داخل المسجد و على هذا فكان عمر ض ي الله عنه ت أ خ ر قليلا بعد الزواج أ و ل ا كونها تفرش داخل المسجد أ و خارج ا ل و في ر ح ب ة المسجد و س ا ح ة و فهم بعضهم العكس ولا يتجه إ ل ا إ ن حمل على أ ن الطنفس كانت تفرش خارج المسجد و هو بعيد و الذي يظهر أ ن ه ا تفرش له داخل المسجد و على هذا فكان عمر رضي الله عنه ي ت أ خ ر قليلا بعد الزواج أ و ل ا كونها تفرش داخل المسجد أ و خارج المسجد د ل ا ل ة النص عليهم على حد سواء نعم تبسطي الجدار الخارجي لا أ ك ث ر ولا أ ق ل داخل أ و خارج يرجح كونها خارج كون المسجد مسقوف ويرجح كونها داخل ماذا يستفيد كونه يفراش لتنفس خارج المسجد على كل حال الحديث يستدل به المخالف ومخالفه على ا ل ا ح ت م ا ل ي ن ف إ ذ ا غ ش ي ل ت ن ف س ة ك ل ه ا ظل الجدار ف ه م ن ا شيء يقول الشيخ يقول إ ذ ا كانت خارج المسجد ما تزال في ظل ولو أ ر ا د أ ن يتحدث عن هذه ا ل ط ن ف س ة وعلاقتها بالظل نعم إ ذ ا انكشف عنها الظل يحتاج إ ل ى كلام و إ ل ا ا ل أ ص ل فهي ي بظل كلام صحيح لكن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقرر أ ن عمر يدخل إ ذ ا كان ظل الجدار بقدر هذه ا ل ط ن ف س ة يعني تقلص الظل حتى صار بقدرها احتمال احتمال نعم على كل حال النص المرفوع الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في البخاري عن أ ن س رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي ا ل ج م ع ة حين تميل الشمس حين تميل الشمس كان تدر ع ل ا س ت م ر ا ر و تميل يعني تزول و لذا القول المرجح قول ا ل أ ك ث ر و أ ن وقت ص ل ا ة ا ل ج م ع ة هو وقت ص ل ا ة الظهر و أ ن ه ا لا تصح قبل الزوال و ا ل ح ن ا ب ل ة يجوزون ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قبل الزوال و ا ل ق ا ع د ة عندهم أ ن ما كان له سبب وجوب و و وقت وجوب ويذكرون هذه ا ل م س أ ل ه تحت هذه ا ل ق ا ع د ة سبب وجوب ووقت وجوب عندهم لا يجوز الفعل قبل السبب اتفاقا ويجوز بعد الوقت اتفاقا و الخلاف ف م ا بينهم فعندنا سبب وجوب ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وهو طلوع الشمس من يومها هذا سبب الوجوب. ووقت الوجوب من الزوال لا يتجوز قبل طلوع الشمس اتفاقا وتجوز بعد الزوال اتفاقا والخلاف فيما بين طلع الشمس إ ل ى زوالها وعرفنا أ ن مذهب الجمهور أ ن ه ا لا ت ص ر من أ م ث ل ة هذه ا ل ق ا ع د ة التكفير لليمين انعقاد السبب سبب ا ل ك ف ا ر ة اليمين ووقت وجوبها ولزومها الحنث لا يجوز أ ن يكفر ولا يجزي أ ن يكفر الانسان قبل أ ن يعقد اليمين ويجزي ان يكفر أن اتفاقاً إ ذ ا حنث لكن بينهما يجوز ولا ما يجوز كفر ثم يحنث إ ل ا كفرت عن يميني ثم أ ت ي ت الذي هو خير بعض الروايات العكس وهذا مستمسك من يقول يجوز أ ن يكفر قبل أ ن يحنث ن أ ت ي إ ل ى م س أ ل ت ن ا على كل حال جاء عن بعض السلف جاء عن بعض السلف ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قبل الزوال لكنه معارض بما جاء عن من هو أ ك ث ر و أ ج ل منهم أ ن ه م صلوها ولم يصلوها قبل الزوال صلوها بعده ولم يثبت عن احد منهم انه من الكبار أ ن ه صلاها قبل الزوال نعم نعم ذكر عن بعضهم انه صلاها قبل الزوال جاء في الحديث أ ن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين هذا يوم ا ل ج م ع ة جعله الله عيدا للمسلمين قالوا ما دام عيد و ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ص ل ا ة عيد يكن و وقتها وقت ص ل ا ة العيد لكن هل يعارض هذا مثل قول أ ن س كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ا ل ج م ع ة حين تمر ي الشمس يعني ا ل تشبيه تشبيه هذا اليوم الذي يوم ا ل ج م ع ة بالعيد هل يقتضي المشابه من كل وجه يعني هل لو قلنا مثلا يجوز صوم يوم العيد إ ذ ا صام يوما قبله و بعده مثل الجمعه يمكن أ ن يقال هذا لا يمكن والتشبيه من وجه لا يقتضي التشبيه من جميع ا ل و ج و ه فكون يوم ا ل ج م ع ة يوم عيد للمسلمين لا يعني أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة تصلى من ص ل ا ة العيد فالمرجح في هذه ا ل م س أ ل ة هو قول الجمهور وهو ن صلاه ا ل ج م ع ة لا تصح إ ل ا بعد الزوال يقول ف إ ذ ا غشيت ا ن ف س ه كلها ظل الجدار خرج عمر بن خ ط ا ب وصلى ا ل ج م ع ة قال مالك والد أ ب ي سهين جد ا ل إ م ا م مالك ثم نرجع بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فنقيل ق ا ئ ل ة الضحاح الضحاء يعني نقيل ا ل ق ا ئ ل ة نستريح ا ل ر ا ح ة نرتاح ا ل ر ا ح ة التي كنا نقيلها في وقت الضحاء ل أ ن ه م في يوم ا ل ج م ع ة يتمكنون من ا ل ق ي ل و ل ة هم ب ص د ز الاستعداد ل ص ل ا ة الجمعه و م أ م و ر و ن بالتبكير ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فيقيلون ا ل ق ا ئ ل ة التي كانوا يقيلونها في الضحاء يقيلونها بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ل أ ن ه م لا يتمكنون من ا ل ق ي ل و ل ة قبل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة نعم الحديث الذي يليه سأل الله إذاك عن مالك عن عمرو بن يحيى المازنيه عن ابن ابي سليط ان عثمان بن عفان صلى الجمعه بالمدينه وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعه السير نعم ع ث م ا نعم بن ف ا ا ن صلى ل ج ع يعني بفعل عمر وعثمان يعني في الحديث السابق على نعم ة بالمدينة الحنابلة السابق بأن الحنابل الحديث القول الطنفس الخارج المسجد فيه نعم. وفي حديث الحديث يستدل مستمسك حديث في فيه وفي أ ن عثمان بن عفان صلى الجمعه ب ا ل م د ي ن ة وصلى العصر أ ر بملل م و ض بين سبعة سبعة والمدينة ميلا المدينة عشرين عشرين كيلو أو أكثر من من مكة خمس أكثر ذلك أو أو على عشر ل ل ى ا أ بملل وذلك للتهجير يعني للتبكير ب ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و س ر ع ة السير يعني تقطع هذه ا ل م ر ح ل ة وهي مفاز ة ط و ي ل ة في الوقت الذي بين ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و ص ل ا ة العصر حنابله يقول و ما يمكن أ ن تقطع هذه ا ل م س ا ف ة إ ل ا إ ذ ا صلى ا ل ج م ع ة قبل الزوال لكنه ليس بمفسر النص ليس ب مجمل ف س ر النص م ي ع ت ر ي ما ي ع ت ر ي من الاحتمالات وهناك أ ي ض ا في استدلالهم خبر عمر أ ي ض ا فيه ما فيه من احتمال والنص الصحيح الصريح المرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد أ ن تميل الشمس سمع. سمع. باب من ادرك ركعه من الصلاه عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد أدرك الصلاة. يقول رحمه الله تعالى باب من ادرك ركعة من الصلاه ة ترك الجواب جواب الشرط الحديث المترجم اكتفاءً بما في من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه لو أ ت ى به كاملا لو قال باب من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة هذا مستساق في ا ل ت أ ل ي ف يعني في التصنيف ي أ ت ي ب ت ر ج م ة م ط ا ب ق ة من كل وجه بحروفها للنص المترجم به إ ذ ن ما ف ا ئ د ة الاستنباط ه و ي أ ت ي هذا كثير في البخاري ي أ ت ي ب ا ل ت ر ج م ة على سبيل التردد أ و الاستفهام أ و ي أ ت ي بالشرط دون جوابه لكي يشحذ ذهن الطالب طيب من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة ب ع د ي ل أ ن بعض الناس قد يكتفي بالترجمه ثم بعد ذلك يطلع على الحديث فيجد الجواب يقول حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد ادرك ا ل ص ل ا ة والحديث مخرج في الصحيحيحين في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أ ح د رواه المغطى وفي مسلم من طريق يحيى بن يحيى ومن طريق حرمله بن يحيى التجيبي من أ د ر ك ركعه من ا ل ص ل ا ة فقد أدرك الصلاة. سبق حديث من ادرك ل ل ص ا ة سبق ح ي ث من أ د من ا ل ص ب ب ح ركعة ق ل أن تطلع ا ل ش م س فهل ق قبل فقد د أدرك أدرك أدرك أن العاصر ركعة تغرب العاصر الصبس الشمس من من ف مفاد هذا الحديث هو مفاد الحديث السابق أ و أ ن هذا محمول على أ م ر آ خ ر فذاك في إ د ر ا ك الوقت من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة هل المراد من وقتها أ و مع ا ل إ م ا م فيدرك فضل ا ل ج م ا ع ة ا ل م ق ص و د أ ن ا ل م س أ ل ة م ح ت م ل ة في قوله فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة في النساء ز ي ا د ة لا بد منها ل أ ن ظاهر الحديث دونها متروك ا بالاتفاق كالحديث السابق من أ د ر ك ر ك ع ة من الصوم قبل ان تطرح الشمس فقد أ د ر ك الصبح يعني ادرك الوقت وهل يكتفي بهذه ا ل ر ك ع ة أ و لا بد من إ ض ا ف ة ر ك ع ة أ خ ر ى لا بد من إ ض ا ف ة ر ك ع ة أ خ ر ى وهذه جاءت م ب ي ن ة عند البيهق وغيره وهنا زاد النسائي من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة كلها إ ل ا أ ن ه يقضي مفاتا هذه ا ل ز ي ا د ة لا بد منها ل أ ن الحديث ظاهره يدل على أ ن ه يكتفي بهذه ا ل ر ك ع ة ج ا ء ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة من ص ل ا ة الصبح صلى يسلم معه فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة انتهى قد أ ق و ل قائل ذ ك ل ا لكنه غير مراد ب ا ل إ ج م ا ع لا بد أ ن يضيف إ ل ي ه ا أ خ ر ى ا ل إ د ر ا ك هنا إ د ر ا ك الفضل فضل ا ل ص ل ا ة و إ د ر ا ك ا ل ج م ا ع ة و إ د ر ا ك الوقت ويدخل في ذلك ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ل أ ن ه ا ص ل ا ة فتدرك ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ب إ د ر ا ك ر ك ع ة تدرك ا ل ج م ا ع ة ب إ د ر ا ك ر ك ع ة و يحصل له ا ل أ ج ر المرتب على حضور ا ل ج م ا ع ة و ي تفضل ص ل ا ة الفذ بسبع و عشرين د ر ج ة أ و بخمس و عشرين د ر ج ة إ ل ا أ ن هذه الدرجات م ت ف ا و ت ة فمدرك ا ل ص ل ا ة كلها اختلف أ ج ر ه عن مدرك بعضها و لذا قال بعضهم للتوفيق بين الروايات السبع و العشرين و الخمس و العشرين أ ن السبع و العشرين لمدرك ا ل ج م ا ع ة كلها ا ل ص ل ا ة كلها مع الامام و الخمس و العشرين لمدرك البعض وهناك أ ج و ب ة أ خ ر ى ت أ ت ي في محلها إ ن شاء الله تعالى م ق ص و د ان الحديث يشمل ما يحتمله لفظ ا ل إ د ر ا ك من معنى أ و من معاني فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة أ د ر ك فضلها أ د ر ك وقتها أ د ر ك ا ل ج م ا ع ة أ د ر ك ا ل ج م ع ة ل أ ن ه ا ص ل ا ة في صحيح مسلم من حديث ابي سلمه عن ابي ه ر ي ر ة ز ي ا د ة مع ا ل إ م ا م من أ د ر ك ركعه من ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م و ير... هذه ا ل ر و ا ي ة ترجح أ ن المراد إ د ر ا ك ا ل ج م ا ع ة و إ د ر ا ك ا ل ج م ا ع ة محل خلاف بين أ ه ل العلم و ا ل أ ك ث ر على أ ن ه ا تدرك ب إ د ر ا ك أ ي جزء منها و اشرنا إ ل ى ذلك ب ا ل أ م س تقال ان من كبر ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م قبل سلام ا ل إ م ا م و التسليمه ا ل أ و ل ى أ د ر ك ا ل ج م ا ع ة و لو لم يجلس ل أ ن ه أ د ر ك جزء منها لكن هذا الحديث صريح في أ ن ا ل ج م ا ع ة لا تدرك إ ل ا ب إ د ر ا ك ر ك ع ة و ا ل ر ك ع ة لا تدرك إ ل ا ب إ د ر ا ك الركوع قد يقول قائل إ ذ ا فات ت ا ل ج م ا ع ة جئت و ا ل إ م ا م جالس في التشهد ا ل أ خ ي ر أ و في السجود في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة ا ا فاتت ا ل ج م ا ع ة نقول لا تدرك ا ل ج م ا ع ة إ ل ا ب إ د ر ا ك ر ك ع ة ل أ ن ا ل ر ك ع ة أ ق ل ما اطلق عليه ص ل ا ة و هنا من أ د ر ك ر ك ع ة و جاء فيه صحيح مسلم سجده والسجده إ ن م ا هي ا ل ر ك ع ة كما أ ش ر ن ا ب ا ل أ م س يقول أ د خ ل مع ا ل ج م ا ع ة أ و أ ص ل ي م ن ف ر د أ و أ ن ت ظ ر لعل الله ي أ ت ي ب ج م ا ع ة ليدرك ا ل ج م ا ع ة بيقين في ماذا يقال له ينتظر ليدرك ا ل ج م ا ع ة بيقين أ و يصلي ما أ د ر ك و يقضي مفاته ا م ادركتم فصلوا و مفاتكم ا ف أ ت م و ا نعم يعني يغلب على ظنه ليدرك ا ل ج م ا ع ة بيقين وان غلب ا على ظنه انه لا يوجد جماعه اخرى يدخل مع ا ل إ ي م ا ن حديث اذا جاء احدكم الامام على حال فليصنع كما يصنع الايمان و ايضا ما ادركتم فصلوا و ما فاتكم فاتموا يدل على انه يدخل مع الجماعه الاولى على اي حال وقد يستروح بعضهم انه ينتظر ما دام يغلب على ظنه وجود جماعه اخرى ليدرك الجماعه باليقين والمساله اجتهاديه فاهل العلم يقولون ظاهره متروك ا م ب ا ل إ ج م ا ع سمح س ح ا ح الله بك عن مالك النافع أ ن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا فقد يقول عمر رضي الله عنهما اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجده ة ل أ ن قد يقول قائل فائدة فائدة تأتي معلوم الركوع الكلام هل لهذا الكلام كاملة هذا إذا فاتك إش بركعة أنه لكن قد يتوهم أ ح د يفهم من قوله عليه الصلاه و السلام ما أ د ر ك ت م فصلوا و ما فاتكم فاتموا انه اذا أ د ر ك س ج د ة مع ا ل إ م ا م لماذا ي أ ت ي ب ا ل ر ك ع ة ك ا م ل ة ي أ ت ي بالركوع و يسجد س ج د ة و يكفي ل أ ن ه أ د ر ك س ج د ة من هذه ا ل ر ك ع ة لماذا تؤمر ب ا ع ا د ة هذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما إ ذ ا فاتتك ا ل ر ك ع ة فقد فاتتك ا ل س ج د ة نفيا لهذا الفهم الذي قد يفهمه بعض الناس و إ ن كان بعيدا فلا يكون ب إ د ر ا ك ا ل س ج د ة مدركا لشيء من ا ل ر ك ع ة لا ر ك ع ة ك ا م ل ة ولا جزء من ر ك ع ة و إ ذ ا ضممنا هذا الكلام للحديث السابق أ ن ك إ ذ ا فاتتك ا ل ر ك ع ة وفاتك تبعا لذلك ا ل س ج د ة أ ن ك لا تكون بهذا مدركا ل ل ص ل ا ة يعني مع ا ل إ م ا م كما في الحديث السابق إ ذ ا فاتك الركوع فاتتك ا ل ر ك ع ة وهذا هو الذي استقر عليه الاتفاق يوجد خلاف قديم من بعض السلف أ ن ك إ ذ ا كبرت للركوع بعد رفع ا ل إ م ا م و و ف ق ت أ ح د ا من المصلين و هو راكع تكون م د ر ك للركعه و بعضهم يقول إ ذ ا كبرت و لو لم تركع يعني كبرت و ا ل إ م ا م راكع و لو لم تركع أ د ر ك ت الركعه المقصود أ ن كل هذه أ ق و ا ل ض ع ي ف ة م ه ج و ر ة و الذي استقر عليه اتفاق أ ن ك لا تكون مدركا للركعه حتى توافق ا ل إ م ا م تركع وتطمئن راكعا قبل أ ن يرفع وهنا م س أ ل ة وهي فيما إ ذ ا زاد ا ل إ م ا م على القدر الواجب من الركوع هل تدرك معه الركوع أ و لا تدركه قدر الواجب من الركوع معلوم لكن إ ذ ا زاد إ ذ ا قال سبحان ربي العظيم الرهن انتهى الواجب لكن إ ذ ا زاد ثلاث خمس سبع ثم أ د ر ك ت ه في التصبيحات ا ل أ خ ي ر ة هل تكون مدركا للركوع معه باعتبار أن ا ل و ا ج ب انتهت و ما عدا ذلك ز ي ا د ة على قدر الواجب و هو في هذا القدر الزائد على الواجب متنفل و ليس بالمفترض فهل يرد مثل هذا على من لا يجيز إ م ا م ة المتنفل و المفترض هم يقولون القدر الزائد على الواجب لا يخلو إ م ا أ ن يكون متميزا ً عن الواجب أ و غير متميز يعني أ ن ت م أ م و ر ب ز ك ا ة الفطر ت خ ر ج صاعق نفسك نعم. نعم كلت صاعا و ربطته في كيس ثم جئت بصاع آ خ ر بكيس مستقل نقول هذا كله واجب او نقول هذه م ت م ي ز ة هذا واجب و هذا مستحب لكن إ ذ ا لم تتميز قالوا الحكم واحد ا ل أ ص ل أ ن ا ل إ م ا م صوته للانتقال فيكون معه من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر هذا الاصل لكن بعض العلم و كثير من العلم ما يراعي يرفع قبل أ و يكبر قبل يوقع الناس في حرج عن مالك إن انه بلغه أ ن عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت ك ا ن يقولان من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة نعم هذا من البلاغات بلغات ا ل إ م ا م مالك ع م مالك إن انه بلغه الانقطاع ظاهر مالك لم يدرك ا ب ن عمر رضي الله عنهما فلا بد من و ا س ط ة وهذه البلاغات كلها م و ص و ل ة وصلها ا ل إ م ا م الحافظ أ ب و عمر بن عبد البر سوى أ ر ب ع ة و هذه ا ل أ ر ب ع ة وصلها ابن ا ل صلاح في جزء مستقل و ه و مطبوع أ ي ض ا و وصلها الغالب أ ن ه من طريق مالك و قد وصل بعضها من غير طريقه استغلق ا ل أ م ر على ا بن عبد البر فوصلها من غير طريق ا ل إ م ا م مالك على ط ر ي ق ة الاستخراج بلغه أ ن عبد الله بن عمر و الغالب أ ن المبلغ نعم نافع و زيد بن ثابت ك ا ن يقولان من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة في أ ك ث ر روايات ا ل م و ط ة من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة قبل أ ن يرفع ا ل إ م ا م ر أ س ه فقد ادرك السير هل يتصور إ د ر ا ك ركوع دون ادراك السجود لو أ خ ذ ن ا الكلام على عموم من أ د ر ك الركعه فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة واستحضرنا الحديث السابق من أ د ر ك ر ك ع ة من ص ل ا ة الصبح قبل أ ن تطلع الشمس نعم فقد أ د ر ك الصبح انا يمكن يدرك ركعه ولا يدرك س ج د ة يا ركع فإذا رفع ك ع إ ذ ا ر ف من الركوع طلعت الشمس يا رفع من الركوع ثم غربت الشمس في ص ل ا ة ا ل ر ك ع د ر ك سجده ولا ما أ د ر ك هناك معروف هذا موجود في الصحيح من كلام ا ل ر ا ب ي ما ذكرنا ب ا ل أ م س أ ن ه يطلق الركوع يراد به السجود و يراد به الركوع خر راكعا و أ ن ا هذا إ ي ش سجد دخلوا الباب سجد سجود ولا ركوع ركوع و في الصحيح أ ن ي من كلام الراوي و ا ل س ج د ة إ ن م ا هي الركعه لكن هنا من أ د ر ك الركعه فقد أ د ر ك السجده لو أ خ ذ ن ا بهذا الكلام على إ ط ل ا ق ه و استحضرنا الحديث السابق من أ د ر ك ركعه من ص ل ا ة الصبح أ د ر ك الصبح هذا أ د ر ك ركعه لكن هل يعني هذا أ ن ه بالفعل يدرك س ج د ة قد لا يدرك س ج د ة لكن في م س أ ل ة ا ل ج م ا ع ة لا يرد مثل هذا الكلام وفي روايات اكثر رواية من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة قبل أ ن يرفع ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا أ د ر ك ا ل ر ك ع ة و م ق ط ع ا سوف يدرك ا ل س ج د ة قد يقول قائل ما فائده هذا الكلام لماذا يورد مثل هذا الكلام يعني إ ذ ا قلت فلان بلغ سن ا ل ش ي خ و خ ة هل يعني هذا أ ن ه تجاوز م ر ح ل ة الشباب ما مر بها يمكن ما يمكن لا يمكن أ ن يصل الى م ر ح ل ة ا ل ش ي خ و خ ة إ ل ا و قد مر بالمراحل ا ل س ا ب ق ة و هنا لا يمكن أ ن يدرك الركوع مع ا ل إ م ا م إ ل ا و يدرك السجود لكن قد يقول قائل على القول ب أ ن من أ ح د ث نعم في صلاته يتوضا و يبني على ما مضى على أ ن لا يتكلم نقول هذا م أ م و م لما رفع ا ل إ م ا م من الركوع أ ح د ث و ا ذهبوا توضعوا ما تكلم وجد ا ل إ م ا م رفع من السجود هذا أ د ر ك الركوع لكن ادرك السجود هذا على التسليم ب ص ح ة الخبر والقول بمفاده والا فالخبر ي ضعيف وعلى هذا لو فاتت السجد على القول بمفاد الخبر يعني يعف عن السجود الاخوان قد نعرض بعض المسائل التي ليست ر ا ج ح ة عندنا لكن من باب ا ل ز ي ا د ة في فهم الخبر و إ ف ه ا م ه يعني الامعان في فهم الخبر و إ ف ه م ه لا بد أ ن نتعرض لهذه المسائل ا ل ل ه ا م س ت ع ا ن على كل حال الخبر في شك ما على ظاهره هو ان من أ د ر ك الركوع مع ا ل إ م ا م لا بد أ ن يدرك السجود لكن لا يعني هذا أ ن ه يكتفى بالركوع عن السجود ي ع ن ي لو قال م دام اثنان من ج ل ة ا ل ص ح ا ب ة قالوا من أ د ر ك الركوع أ د ر ك السجود ل ي ش أ س ج د أ ن ا ركعت إ ذ ا أ د ر ك ت الركعه وش ل ي ش أ س ج د نقول هذه ا ل أ م و ر مرتب بعضها على بعض ف إ ذ ا أ د ر ك ت ا ل أ و ل أ د ر ك ت ا ل آ خ ر من باب ي أ و ل ا نعم صلى <تصفيق> الله ع ل ل م عن مالك إن انه بلغه أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة كان يقول من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة ومن فاته قراءه ام ا ل ق ر آ ن فقد فاته خير كثير نعم هذا أ ب و ه ر ي ر ة وهو أ ي ض ا بلاغ بلغه أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة كان يقول من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة لمثل ما قال ابن عمر و زيد بن ثابت فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة لماذا ل م يقول أ ن عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت و أ ب ا هريره كانوا يقولون من أ د ر ك الركعه فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة أ ف ر د ه عنهما ل ل ز ي ا د ة و من فات ق ر ا ء ة أ م ا ل ق ر آ ن فقد فاته خير كثير و قد يكون الواسط بينه و بين أ ب ي ه ر ي ر ة غير الواسطه بينه و بين أ ب ن عمر ف إ ذ ا جمع ا ل ث ل ا ث ة اقتضى أ ن يكون الطريق و ا ح د ف أ ف ر د ه عنهما لهذين ا ل أ م ر ي ن فقد أ د ر ك السير من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك السير هلف من هذا أ ن أ ب ا هريره يرى أ ن ا ل ر ك ع ة تدرك بالركوع من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك السير ومن فاته قراءتهم ا ل ق ر آ ن فقد فاته خير كثير لما يتبعها من ا ل ت أ م ي ن وما يترتب عليه من غفران ما تقدم من الذنوب إ ذ ا وافق ت أ م ي ن ه ت أ م ي ن ا ل م ل ا ئ ك ة يفوته أ ي ض ا خير كثير بفوات ا ل ف ا ت ح ة ل أ ن ه فاته قبلها ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م يعني ما ب أ و ل ي ا لكن هل ا كلام أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه يفيد أ ن الركعه تدرك بادراك الركوع من أ د ر ك الركعه فقد أ د ر ك السد الفاتحه لا تسقط عن المسلوق والمرجح ع البخاري والشوكاني وجم من عامة اهل العلم لكن ع ا م ة اهل العلم على ان المسلوق تسقط عنه ق ر ا ء ة الفاتحه فهل مثل هذا الكلام أ ن ابي ه ر ي ر رضي الله عنه يفهم منه أ ن ا ل ر ك ع ة تدرك بالركوع ولو ف ا ت ت ق ر ا ء ة الفاتحه هذا ظاهر هو رتب رتب الجزاء على الشرط من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد ادرك ا ل س ر ف ظ ا ه ر في أ ن ه يقول بها والمعروف عنه أ ن ا ل ر ك ع ة لا تدرك بالركوع إ ن م ا لا بد من إ د ر ا ك وقت كافي ل ق ر ا ء ة الفاتحه وعرفنا أ ن عامه ا ل ا ع ل م على أ ن ا ل ر ك ع ة تدرك بالركوع ح د ي ث ا ب ذ ك ر ه ظاهر فيها على كل حال ا ل أ م ر كما قال أ ب و هريره من ف ا ت ت ق ر ا ء ة من ا ل ق ر آ ن فاته ا خير ك ذ ي ر كما أ ن إ د ر ا ك ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م خير من الدنيا وما فيها الله ا م س ت ع ا ن لو انسان ينظر في حال الناس بما فيه من ينتسب إ ل ى العلم وطلبه وجد التفريط في هذا الباب ونعم ا ل ج م ا ع ة تدرك د ر ك ع ه وهذا هو القدر الواجب وما عدا ذلك ا ل س ن ة يثاب عليه ولا يعاقب ولا احكين على خير وانا يعلل لنفسه أ ن ه مشغول بتحصيل علم ه أ و تعليمه و ي ف ر د في هذا الخير الكثير والله المستعان نعم س ل ا ل ل ل ي ك باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل ع مالك عن ن ا ف ع أ ن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها باب ما جاء في دلوك الشمس يعني ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل المذكور في قوله تعالى أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس اللام هذه نعم اللام ط ل ق ه ن لعدتهن جاء زيد لثلاث خلونا يقول هذه للتوقيت هذه ا ل آ ي ة أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل ثم بعد ذلك ق ي ش و ق ر آ ن الفجر تكون هذه ا ل آ ي ة إ ح د ى ا ل آ ي ا ت التي تشير إ ل ى الصلوات الخمس تشير إ ل ى الصلوات الخمس فدلوك الشمس ت ش ي ر إ ل ى صلاتي العشي وغسق الليل إ ل ى العشاءين و ق ر آ ن الفجر الى صلاه الفجر ومثلها فسبحان الله نعم حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وعفيه يقول عن ن ا ف ع أ ن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها يعني إ ل ى ج ه ة المغرب ويراد به الزوال هذا مروي أ ي ض ا عن ابي هريره ب ن عباس و أ ب ي برزه خلق من التابعين ف س و ر و ا ابن ابي حاتم عن علي أ ن دلوك الشمس غروبها والذي في كتب ا ل ل غ ة ك ا ل أ س ا س ل ز م خ ش ر وغيره أ ن الدلوك هو الزوال سمي بذلك لماذا ل أ ن الناظر إ ل ى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينها <تصفيق> بسبب النظر إ ل ي ه ا فيضطر إ ل ى دلكها يضطر إ ل ى ذ ل ك عينه نعم عن مالك عن د ا و د بن الحصين قال أ خ ب ر ن ي مخبر أ ن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إ ذ ا فاء الفيل وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته يقول ا ل إ م ا مالك م رحمه الله ت عن ا ل ى ع د ا و د بن الحصين قال أ خ ب ر ن ي مخبر والطرق ت كلها تدل على أ ن ه عكرمه مولاي بن عباس أ ب ه م ه ا ل إ م ا مالك م لما نسب إ ل ي ه من القول ب ر أ ي الخوارج و معلوما انه مجرد نسبه نفاه جمع من أ ه ل العلم كالذهب و الحجر و أ ف ا ض و ا في تفنيد هذه الشبهه و هذه ا ل ت ه م ة التي الصقت به هذا هو السبب في إ ب ه ا م ه ل أ ن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى عرف من منهجه أ ن ه لا يروي عن مبتدئ و أ ب ه م ه هنا لشكه فيما نسب إ ل ي ه و إ ل ا الجاده عنده أ ن ه لا يروي عن منتج ثم تبين له بعد ذلك ب ر ا ء ة ا ك ر م ة من هذه ا ل ت ه م ة فصرح باسمه في كتاب الحج و قدم روايته على غيرها يعني في نفس الجزء ثلاثمائه و اربعه و ثمانين روى عنه هنا يقول حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ع ك ر م ة مولى بن عباس قال لا أ ظ ن ه إ ل ا عن عبد الله بن عباس الى اخره فهنا هي مجرد ت ه م ة و إ ل ا لو ثبت عند ا ل إ م ا م مالك ما نسب إ ل ي ه لما روى عنه لما عرف من مذهبه و ش د ة تحريه في ذلك أ ب ه م ه ثم بعد ذلك صرح باسمه لما ترجح عنده براءه من هذه ا ل ت ه م ة والبخاري احتج به لذا يقول حفظ عراقي وفي البخاري احتجاجا أ ك ر م ه مع ابن مرزوق وغير ترجمه ا ل م ق ص و د أ ن أ ك ر م ه ث ق ة لا إ ش ك ا ل فيه إ ن شاء الله تعالى قال أ خ ب ر ن ي مخبر هذه طريقه منهج عند أ ه ل العلم في ا ل إ ب ه ا م إ ذ ا وجدت ا ل ف ا ئ د ة عند شخص يلاحظ عليه ما يلاحظ إ م ا في اعتقاد أ و في عمل فلا تضيع ا ل ف ا ئ د ة ولا ت د ر ا ل ف ا ئ د ة ولا يصرح باسمه لئلا تظن ا ل م و ا ف ق ة ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى روى عن عمرو بن عبيد و أ ب ه م ه و روى عن الذهل و أ ه م ل ه أ ه م ل اسمه و ما صرح باسمه لما بينهم من الاختلاف من م س أ ل ة ا ل ل ف و هكذا ينبغي أ ن يكون طالب العلم يحرص على الفوائد م ن جاء بها ثم إ ذ ا كانت ممن يتشرف بالتصريح باسمه ممن لا م ل ا ح ظ ة عليه يصرح باسمه وجدت ف ا ئ د ة في كتاب تقول وجد ت في كتاب كذا لكن إ ذ ا كان هذا الكتاب يخشى من إ ش ه ا ر ه بين طلاب العلم أ ن ي ت أ ث ر الطلاب بما فيه من مخالفات يكفي أ ن تقول قال بعض قال بعض إ ذ ا كان القائل أ ي ض ا عليه ما يلاحظ يبهم كم من الفوائد التي توجد في كتب بعض من تلبس ببدعه مثل هذه الفوائد تستفاد و ا ل ح ك م ة ضاله المؤمن لكن لا يصرح باسمه لئلا يفتتن به من لا يميز من لا يميز بين الغث و ا ل س م س هذا مسلك و ا ل إ ب ه ا م مفيد في مثل هذه الصوره قد يبهم القائل للترويج ترويج الكلام ابن أبي العز لما أبي نقل النقول الكثير عن شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة وابن القيم ولمصرح ا بهما لا يقال ان هذا خلل في التصنيف وهذه س ر ق ة لا أ ب د ا ل أ ن ه ما نسب الكلام لنفسه أ ح ي ا ن ا يبهم و أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي بما ه يميزه لكن السبب في ذلك ليروج الكتاب و ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة م و ا ز ن ة بين مصالح ومفاسد ف إ ذ ا أ ر ي د ترويج هذا الكلام وهذا العلم النافع ولا ترتب عليه مثل هذه ا ل أ م و ر التي ا ل أ ص ل فيها العجب قال أ خ ب ر ن ي مخبر أ ن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إ ذ ا فاء الفي يعني الفاء رجع رجع إ ل ى ج ه ة المشرق كان الفي من طلوع الشمس إ ل ى يقوم قائم ا ل ظ ه ي ر ة في ج ه ة المغرب ف إ ذ ا فاء الفي ورجع إ ل ى ج ه ة المشرق هذا و الدلوك الذي هو الزوال وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ما معنى اجتماع الليل اجتماع الليل وظلمته ه لما قالوا ان ا ل آ ي ة تشير الى الاوقات ا ل خ م س ة قالوا دلوك الشمس وقت للظهر والعصر لصلاتي العشي يعني اذا ك ا ن ت مجموعتين او قيل باستمرارهم من الزوال الى الغروب وغسق الليل اذا قلنا انهم من الغروب الى طلوع الصبح هو وقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء يقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته يقول غسق الليل اجتماعه وظلمته أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل يعني أ ق م ا ل ص ل ا ة في ه ذ ه ا ل أ و ق ا ت فالمراد بالظلمه هنا ا ل ت أ ك د من غروب الشمس وبهذا يدخل الليل ثم ي أ خ ذ في صفته التي هي الظلام نعم اقرا أ س باب جامع الوقود عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته ص ل ا ة العصر ك أ ن م ا وتر أهله و م اهله ل ي ق و ر ح م الله النافع عن عبد الله بن عبد عمر و ه ذ ا الأسانيد ا عن عن أصح ل عند إ م ا م ا ل ب بأصح خ ا مالك نافع فالحديث الأسانيد ر عمر مرم ي عن عن على ر أ ي ا ل إ م ا م رحمه الله تعالى أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الفوات ذ ي ت ت ه ص ل ة العصر كأن ما و ر أ هذا ل وماله تفوته صلاة العصر الفوات ه تفوته ه هل المراد به فوات ا ل ج م ا ع ة أ و فوات الوقت ا ل ج م ا ع ة ل أ ن فوات الوقت أ ع ظ م من ذلك فقد حبط ع م ل ك أ ن موتر أ ه ل ه و ماله قد يكون كل إ ن س ا ن على ا ل ج م ا ع ة على خلاف بين أ ه ل العلم فيها في وجوبها واستحبابها هل تصل إ ل ى حد و تر أ ه ل ه و ماله اهله و ماله شيء من هذه الدنيا و الدنيا كلها لا تعدل شيئا ً من ن س ب ه ل ل آ خ ر ة و أ م و ر ه ت ك ب ي ر ة الاحرام خير من الدنيا و ما فيها و م ل ه ما ا من ا ل أ ه ل و المال جزء من هذه الدنيا ركعه الصبح و هما س ن ة خير من الدنيا و ما فيها الذي تفوته ص ل ا ة العصر ك أ ن م ا و تر أ ه ل ه و ماله بنصبه ا ل أ ه ل و المال و برفعهما أ ي ض ا و النصب و المرجح عند ا ل أ ك ث ر بل قال جم من ا ل ع ل م أ ن ه هو الصحيح و هو الذي عليه الجمهور و تر أ ه ل ه و ماله و تر فعل مبني للمجهور و تر أ ه ل ه نائب الفاعل هو و تر ه الذي هو في ا ل أ ص ل المفعول ا ل أ و ل أ ه ل ه و ماله المفعول الثاني فالفعل يتعدى إ ل ى مفعولين كما في قوله تعالى ولن يتركم اعمالكم والرفع وتر اهله وماله على أ س ا س أ ن ا ل أ ه ل نائب الفاعل والمال معطوف ع ل ي ه ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى يميل إ ل ى التفسير الثاني وتر ل ن يتركم لننقصكم وتر نقص اهله وماله سلب اهل سلب ا ل أ ه ل والمال ك أ ن م ا سلب َِ ا ل أ ه ل والمال فنقول كانه سلب اهله وماله فيكون المسلوب ا ل أ ه ل و المال و السالب و السالب هو الله جل و علا و المسلوب هو الذي فاتته ص ل ا ة العصر ف ك أ ن ه بقي بلا أ ه ل و لا مال على ر و ا ي ة الرفع سلب أ ه ل ه و ماله يعني اخذ منه أ ه ل ه و ماله هل يختلف المعنى هل يختلف المعنى أ و لا يختلف إ ذ ا قلت أ ع ط ي ت زيدا ً درهما ً هل هذا أ ص ح أ و تقول أ ع ط ي ت درهما زيدا و مفعول كلها م ف ا ع ل ة زيد لانه أ ن ف ع ع ل ل في ا م ى ل أ ن آ خ ذ والدرهم ماخوذ ن أ ت ي إ ل ى ما عندنا وتر زيد نفترض ا ل م س أ ل ة في زيد ف ا ت ت ص ل ا ة العصر وما أ ك ث ر من مثل زيد ي أ ت ي من الدوام وقد بقي على اذان ربع س ا ع ة يقول بس أ خ ذ ل غ ف و أ ق و م ل ل ص ل ا ة ثم ينتبه إ ل ى المغرب ما أ ك ث ر هذا ا ل ن و م ومعلوم ما جاء في ا ل م ح ا ف ظ ة على ص ل ا ة العصر مع الفجر واقتران ذلك ب ر ؤ ي ة الباري جل وعلا في ا ل آ خ ر ة الحديث الصحيح و ا ل م س أ ل ة ليست في ا ل س ه ل كانما وتر أ ه ل ه يعني وتر الله زيدا أ ه ل ه وماله يعني عندنا موتور مسلوب هل المسلوب الموتور زيد ولا ا ل أ ه ل والمال يعني كلهم ك أ ن ه م قتلوا و ماتوا و انتهوا زيدوا اهله و ماله و إ ل ا بقي زيد بدون أ ه ل ولا مال أ و بقي المال و ا ل أ ه ل بدون زيد على ر و ا ي ة الرفع المسلوب زيد نفسه و بقي ا ل أ ه ل و المال و على ر و ا ي ة النصب العكس يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار معناه عند أ ه ل ا ل ل غ ة الذي يصاب ب أ ه ل ه و ماله إ ص ا ب ة يطلب فيها ث أ ر ا فيجتمع عليه غمان غم ذهاب أ ه ل ه و ماله و غم ما يقاسي من طلب القهر شخص له ولد خرج مع الباب فقتله مكلف أ و خرج مع الباب ف أ ك ل ه سبع أ ي ه م س ا ل على ا ل إ ن س ا ن سبعه خ ل ص انت ارتاح وهنا يقول ابن عبد البر الاستذكار معناه عند أ ه ل ا ل ل غ ة الذي يصاب ب أ ه ل ه م ا ل ه صابه يطلب فيها ث أ ر ا ن يعني الذي س ل ب و اياهم إ مكلف يبحث عنه يحتاج إ ل ى م د ة للبحث عنه ثم بعد هذه ا ل م د ة يحتاج إ ل ى مقاضاه و م ط ا ل ب ة وخصومات ا ل م س أ ل ة تقتل ويزداد ا ل أ م ر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 عن مالك ع ن يحيى بن سعيد أ ن عمر بن الخطاب ص ر ف من ص ل ا ة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن ص ل ا ة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف أ ن عمر بن الخطاب مفاوز, مفاوز بين يحيى بن سعيد المتوفى س ن ة ا ر ب ع واربعين و م ئ ه وبين عمر رضي الله عنه فايحيى يحكي ق ص ة لم يشهدها فالخبر متصل ولا منقطر من وهل مرد هذا إ ل ى ا ل ص ي غ ة ل أ ن بعضهم يرد هذا إ ل ى ا ل ص ي غ ة ويقول انما جاءنا ب ص ي غ ة أ ن يحكم له بالانقطاع مطلقا بخلاف ما جاء ب ص ي غ ة عنه هل مرد هذا إ ل ى هذه اختلاف ل ص ي غ ة ا الصيغه, الصيغة؟ يعني لو قال لو افترض أ ن يحيى بن سعيد قال عن عمر بن الخطه اما أ ن ا ل م ك و ن مدلس ولا كذب ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة ف ي ث ق ة إ ذ ن لا بد من التدليس وهل نقول هذا التدليس أ و نقول انقطاع ظاهر انقطاع ظاهر وليس بخفي ا هنا ا ل ص ي غ ة أ ن عمر بن الخطه ن أ ت ي بمثال قريب عن محمد بن ا ل ح ن ف ي ة عن عمار بن ياسر أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مر به ر و ا ي ة أ خ ر ى عن محمد بن ا ل ح ن ف ي ة أ ن عمار بن ياسر مر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قالوا ا ل ص ي غ ة م ن ق ط ع ة أ ن عمار ا هذا منقطع و عن عمار هذا متصل و نقل ابن ا ل ص ل ا ح أن ي عن ل م أحمد ع يعقوب بن ش ي ب ة أ ن السبب في ذلك اختلاف ا ل ص ي غ ة ل أ ن هذا جاء ب ص ي غ ة أ ن و هذا جاء ب ص ي غ ة عن و ما جاء ب ص ي غ ة أ ن فهو منقطع و ما جاء ب ص ي غ ة عن فهو متصل لكن كما قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه ليس ا ل أ م ر ذلك اختلاف الصيغه لا سببه ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى عن محمد الحنفي عن عمار أ ن محمد بن الحنفي يروي ق ص ة عن صاحبها صاحب الشاه وفي ا ل ص ي غ ة ا ل ث ا ن ي ة محمد بن ح ن ف ي ة يحكي ق ص ة لم ي ش ه د كما هنا يحيى بن سعيد ا ل ن ص ا ر ي يحكي ق ص ة عن عمر بن الخطاب لم يشهدها و حينئذ لا يكون مرد ذلك الانقطاع الى ا ل ص ي غ في حديث عمار يعني لو أ ن محمد بن ح ن ف ي ة قال أ ن عمار بن ي ا س ن قال مر بي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهي بصيغه ا ا ت ص ل اتصلت اتصل اتصل اتصل و ل ص ا ر هناك فرق بين ان و عن فالجل سووا و القطع نحو البرديج حتى يبين الوصل في التخريج المقصود أ ن ا ل ق ص ة هنا منقطعه ان عمر بن الخطاب صرف من صلاه العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر الرجل المذكور قال بعضهم انه عثمان لكنه ليس بصحيح ل أ ن القائل التبست عليه هذه ا ل ق ص ة ب ا ل ق ص ة ا ل أ خ ر ى حينما دخل عثمان و عمر رضي الله عنه يخطب في الجمر جاء م ت أ خ ر إ ل ى أ ن قال له أ ن ه بين ّ له أ ن ه حتى الغوص ا ل م غ ت س ل ثم قال له والوضوء أ ي ض ا هذه ق ص ة أ خ ر ى الصواب أ ن ه رجل من ا ل أ ن ص ا ر من بني حديده كما ذكر ذلك ابن عبد البر و غيره أ ن عمر بن خ ط ا م انصرف من صلاه العصر فلقي رجل لم يشهد العصر الرجل المذكور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 ابن وغيره. ان ب عمر بن ا ل خ ط ا م انصرف من ص ل ا ة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن ص ل ا ة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت ذكر له عذر هل هذا العذر مقبول او ليس م ق ب و ل طففت يعني نقصت نفسك وبخستها حظها و نصيبها من ا ل أ ج ر العظيم ب ت أ خ ر ك عن هذه ا ل ص ل ا ة طففت نعم كانهما قبل عذرا كانه لم يذكر عذرا مقبولا وقد يكون العذر مقبولا لكن من باب التشديد ومن باب الحث على الاهتمام بهذه ا ل ص ل ا ة قال يحيى قال مالك ويقال من كل شيء وفاء وتطفيف والتطفيف قالوا هو الزيادة على, العدل والنقصان منه. الزياده على العدل والنقصان منه متى تكون ا ل ز ي ا د ة تطفيف ومتى يكون النقصان تطفيف نعم نعم إ ذ ا زاد لنفسه طفف إ ذ ا زاد لغيره ما طفف اذا نقص لنفسه ما طفف اذا نقص لغيره طفف ويل للمطففين للذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم هل نقول لشخص إ ذ ا وزن لشخص قال أ ر ي د كيلو من هذه ا ل ب ض ا ع ة ف أ ع ط ا ه كيلو و زاده نقول هذا مطفف هذا فضل و ليس بالتطفيف إ ن م ا ا ل ز ي ا د ة إ ذ ا كانت لنفسه و النقص إ ذ ا كان لغيره هذا كله تطفيف كما في قوله جل و علا ويل للمطففين و ويل ك ل م ة عذاب و جاء في الترمذي انا ب ي سعيد ن وادم في جهنم المقصود أ ن التطفيف ثبت فيه هذا الوعيد الشديد فهو من الكبائر و إ ذ ا كان هذا الوعيد في الكيل و الوزن في ا ل أ م و ر التي هي في حقيقتها يسيره لو بخس ق ب ض ة من طعام من صاحبها دخل في هذا الوعيد فكيف بمن طفف فيما خلق من أ ج ل ه في ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا نقر صلاته إ ذ ا تكاسل عن أ د ا ئ ه ا مع ج م ا ع ة المسلمين ا ل أ م ر أ ش د و إ ن كانت ا ل ق ا ع د ة أن ا ل حقوق ا ل ع ب ا د م ب ن ي ة على ا ل م ش ا ح ة و حقوق ا ل جل و علا حقوق الله جل و علا مبنيه على التسام و التساهل و لا يخفى ما جاء في س ا ع ة ر ح م ة الله جل و علا لكنه قرن ذلك بالعقاب الشديد لمن خالف و انتهك و ا ج ت ر أ على حدود الله و محاربه فعلى ا ل إ ن س ا ن ا ح ت ا ط لنفسه في حقوق الله و حقوق العباده يحرص على إ ب ر ا ء ذمته و الخروج من ع ه د ة الواجبات ب ي ق ي ن سواء كانت هذه الواجبات لله جل و علا و دين الله أ ح ق حق ان يقضى أ و كانت لعباده و فيها ا ل م ق ا ص ة من الحسنات و السيئات و ا ل ق ي ا م و الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن قال ا ل إ م ا م يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه كان يقول إ ن المصلي ليصلي ا ل ص ل ا ة وما فاته وقتها ولمفاته من وقتها أ ع ظ م أ و أ ف ض ل من أ ه ل ه وماله. قال مالك من م ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاه ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاه المقيم وان كان قد قدم وقد ذهب الوقت ف ل ي ص ل صلاه المسافر لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا ا ل أ م ر هو الذي أ د ر ك ت عليه الناس و أ ه ل العلم ببلدنا وقال مالك ا ل ش ف ق الحمره التي في المغرب ف إ ذ ا ذهبت الحمره فقد وجبت ص ل ا ة العشاء وخرجت من وقت المغرب يقول مالك رحمه الله تعالى يقول الإمام يحيى وحدثني يحيى سعيد مالك الله تعالى الإمام مالك رحمه عن أ ن ه كان يقول حميد سعيد الانصاري انه كان يقول ان المصلي ليصلي ا ل ص ل ا ة و ما فاته وقتها ما زال في الوقت يصليها أ د ا ء في وقتها يعني في آ خ ر ه و لما فاته من وقتها من أ و ل ه أ و أ و س ط ه و أ ث ن ا ئ ه أ ع ظ م و لا شك أ ن ا ل ص ل ا ة في أ و ل الوقت أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة في أ و ل الوقت أ ف ض ل و أ ف ض ل اعمال ل أ ا ل ص ل ا ة في وقتها نعم الوقت الموسع تجوز ا ل ص ل ا ة فيه في أ و ل ه و اوسطه و آ خ ر ه لكن ا ل أ و ل أ ف ض ل و لذا يقول لما فاته من وقتها أ ف ض ل أ ع ظ م أ و أ ف ض ل وهذا شك أ ف ض ل من أ ه ل ه و ماله لماذا ل أ ن ا ل أ ه ل و المال من متاع الدنيا و الدنيا كلها ليست بشيء ب ا ل ن س ب ة لما يتعلق ب ا ل آ خ ر ه موضع ص و ت من ا ل ج ن ة خير من الدنيا و ما فيها الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضه لا تزن عند الله جناح بعوضه هذه الدنيا التي يؤثرها كثير من الناس بل يؤثرون ما قل منها على ا ل آ خ ر ة وما جاء فيها وما بين بالنصوص وفيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب البشر شيء شيء لا يخطر على باله ومع ذلك كثير من الناس لا يلقي لها باله همه دنياه و لم يعلق بقلبه من آ خ ر ت ه إ ل ا الشيء اليسير إ ن جاء إ ل ى ا ل ص ل ا ة فبدون قلب و لذا لا يدري ماذا ق ر أ ا ل إ م ا م و كم صلى كم بقي لا يذكر من صلاته شيء الله م ا س ت ع ا ن و لذا يقول و لما فاته من وقتها اعظم من أ ه ل ه و ماله يقول قائلا م س ا ل ه فيها س ا ع ة يقول فيها س ا ع ة لكن الدنيا ايش ماذا تعدل يعني الدنيا بمتعها بجميع ما تحويه من متع لا شك ب ا ل ن س ب ة ل ل آ خ ر و لذا جاء في الحديث من نفس ع م مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة هنا نكته يعني في الجمل ستر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر و التنفيس نفس الله عنه كربه من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن كرب الدنيا كلها ب ا ل ن س ب ة ليوم ا ل ق ي ا م ة لا شك الدنيا كلها لا تسوء من يعد بها و يجعلها ثوابا ل أ د ن ى جزء من ا ل آ خ ر ة ل أ ن بعض الناس قد ي س ت ع ظ ب ما تقدم ك أ ن موتر أ ه ل ه و ماله اهله ل عن أ عنده شيء عظيم إ ذ ا أ ص ي ب الولد أ و ا ل ز و ج ة ب أ د ن ى شيء مع تقلباته او تجد ا ل إ ن س ا ن يهتم لذلك ا ه ت م ا م عظيم و أ م ا ما يتعلق ب آ خ ر ت ه ك أ ن ه لا يعنيه من يعرف ح ق ي ق ة هذه الدنيا ا يعرفها من كان بالله أ ع ر ف ومن تبعه ب إ ح س ا ن سعيد بن المسير لما خطبت ابنته سعيد سيد التابعين من قبل ابن ا ل خ ل ي ف ة والسفير يقول جاءتك الدنيا بحذافيرها ا ش كان الجواب الجواب يقول ا ل إ م ا م سعيد رحمه الله إ ذ ا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح ب ع و ض ة فما الذي يقصلي من هذا الجناح أن اذا كانت الدنيا كلها لا تزن التي ب أ ي د المسلمين و أ ي د الكفار و أ ي د الناس كلهم لا تزن ما الذي يصل ويناله سعيد من هذه الدنيا التي ج ا ء ت بحذافيرها ثم بعد ذلك يزوجها طالب فقير معدم لا يملك شيئا هؤلاء هم الذين يعرفون خ د ر الدنيا م ن ت أ م ل في حاله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي ع ي ش عرف ح ق ي ق ة هذه الدنيا والله المستعان والخبر معروف أنه في الاصطلاح يسمى مقطوع مقطوع ل ا منقطع نعم مقطوع و أ ن يحيى بن سعيد أ ن ه كان يقول ايش الفرق بين المقطوع و المنقطع نعم طيب من أ ق س ا م المنقوله عنه ثم جاء عن التابعين في من دونه يسمى مقطوع نعم يسمى م ق ص ح ي د هذا مقطوع لكن أ ه ل العلم يقولون له حكم الرفع من عبد البر و غيره يقولون له حكم الرفع لماذا ل أ ن ه لا يقال من قبل ا ل ر أ ي لا يقال من قبل الراي لكن ما المانع ان يقال مثل هذا الكلام من قبل ا ل ر أ ي استنادا إ ل ى ما ثبت من ح ق ا ر ة الدنيا كلها نعم يروى مرفوع لكنه من وجوه ض ع ي ف ة ض ع ي ف ة ا ل أ س ا ن ي ت قال يحيى قال مالك من أ د ر ك الوقت وهو في سفر ف أ خ ر ا ل ص ل ا ة ساهيا أ و ناسيا في الفرق بين السهو والنسيان نعم السهو كيف س ه و ه ل عندنا الفاظ سهو و غ ف ل ة ونسيان هل هذه مترادفه ولا فيها فروق ولذا يقول ساهيا أ و ناسيا يعني يسهو بمشغل يسهو بسبب شاغل وينسى ولو لم يوجد شاغل السهو يكون بشاغل بسبب و أ م ا النسيان قد يكون سببه غ ف ل ة من غير شاغل أ و آ ف ه ت ط ر أ على ا ل إ ن س ا ن يقول من أ د ر ك الوقت في سفر ف أ خ ر الصلاه ساهيا أ و ناس حتى قدم على أ ه ل ه يعني قدم بلده يعني و لو لم يكن له أ ه ل انما قدم إ ل ى بلده محل إ ق ا م ت ه ف إ ن كان قدم على أ ه ل ه في الوقت فليصلي ص ل ا ة المقيم لماذا ل أ ن ه إ ن م ا يصلي ص ل ا ة السفر بسبب الوصف الذي تلبس به و الوصف ارتفع و الوقت باق و حينئذ يصلي ص ل ا ة مقيم اذن ل ص ل ا ة الظهر و قد بقي على البلد خمسين كيلو أ و م ئ ة كيلو أ و أ ك ث ر وصل و إ ل ى البلد في الوقت نعم هذا يصلي ص ل ا ة مقيم على كلام ا ل إ م ا م مالك لكن لو أ خ ر الظهر إ ل ى أ ن وصل إ ل ى بلده بعد أ ن خرج وقتها على كلام ا ل إ م ا م مالك و إ ن كان قد قدم و قد ذهب الوقت فليصلي ص ل ا ة المسافر ل أ ن ه ا وجبت عليه في السفر و صلاتها بعد انقضاء وقتها قضى و القضى على كلامه كما هو مقرر يحكي ا ل أ د ا ء ص ل ا ة م ق ص و ر ة يصليها قصر وجبت عليه في السفر و صلاه المسافر اقرت على التشريع ا ل أ و ل ركعتين يصليها كما وجبت عليه ل أ ن القضاء يحكي ا ل أ د ا ء هذا ر أ ي ا ل إ م ا م مالك رحمه الله و قول أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله ا ل م س أ ل ة م ت ص و ر ة يعني شخص وجبت ل عليه ص ل ا ة الظهر أ و ص ل ا ة العصر وصل البلد بعد أ ن خرج وقت الظهر إ ذ ا وصل البلد قبل أ ن يخرج الوقت هذا ما في إ ش ك ا ل يصلي ا ل ص ل ا ة تامه ص ل ا ة مقيم إ ذ ا وصل البلد بعد أ ن خرج وقتها على كلام ا ل إ م ا م مالك و قال ابي ح ن ي ف ة يصليها قصرا ل أ ن ه ا إ ن م ا وجبت عليه في السفر و هي هنا في هذه ا ل ح ا ل ة قضاء و القضاء يحكي ا ل أ د ا ء فيصليها ركعتين مذهب ا ل ش ا ف ع ي ة في هذه ا ل م س أ ل ة و ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ه يصليها ت ا م أ ر ب ع ركعات و لو خرج وقته لماذا لماذا هم أ ي ض ا يقررون هذه ا ل ق ا ع د ة في بعض المسائل القضاء يحكي ا ل أ د ا ء نعم اولا عموما ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة يغلبون جانب الحظر يغلبون جانب الحظر ل أ ن ه أ ح و ا ل من ج ه ة ا ل أ م ر الثاني أ ن ا ل ر خ ص ة ارتبطت الرخصة م ر ت ب ط ة بوصف وقد زال الوصف نعم نرجع الى العزيز ا ل ر خ ص ة التي هي القصر والتخفيف من أ ر ب ع ركعات إ ل ى ركعتين م ر ب و ط ة بوصف وهو السفر وقد زال هذا الوصف إ ذ ن نرجع إ ل ى ا ل أ ص ل قال مالك و هذا ا ل أ م ر هو الذي أ د ر ك ت عليه الناس و أ د ر ك من أ د ر ك ا ل ص ح ا ب ة أ د ر ك التابعين أ د ر ك عليه الناس يعني من التابعين و أ ه ل العلم من أ ت ب ا ع ه م ببلدنا يعني ا ل م د ي ن ة و العمل عند أ ه ل ا ل م د ي ن ة له ش أ ن عند ا ل إ م ا م مالك يحتج به و يرد بعض النصوص التي تخالف عملها ا ل م د ي ن ة فالعمل أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ص ل عند ا ل م ا ل ك ي ن و قال مالك ا ل ش ف ق الحمره التي في المغرب يعني في ج ه ة المغرب ف إ ذ ا ذهبت ا ل ح م ر ة فقد وجبت ص ل ا ة العشاء يعني دخل وقت وجوبها و خرجت ايها المصلي من وقت المغرب يعني ا ن ت ه ى الحد الفاصل بين المغرب و العشاء هو الشفق ا ل أ ح م ر و المراد بالشفق الحمره التي في ج ه ة المغرب من أ ث ر الشمس و هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور أ ن المراد بالشفق ا ل أ ح م ر و قال أ ب و ح ن ي ف ة المراد ب ا ل ش ف ق البياض الذي يلي هذه ا ل ح م ر ة الذي يلي هذه ا ل ح م ر ة و المرجح هو قول الجمهور ل أ ن ه لا يعرف في ل غ ة العرب الشفق إ ل ا ا ل ح م ر ة و لذا يقول انثى ب ن احمر كالشفق و بذا فسره ب ن عمر رضي الله عنه و الخليل بن أ ح م د يقول رقبت البياض الذي يلي هذه ا ل ح م ر ة فوجدته يبقى إ ل ى ثلث الليل و قال غيره يبقى إ ل ى نصف الليل إ ذ ا قلنا ان وقت ص ل ا ة العشاء من مغيب الشفق و الشفق الذي هو البياض لا يغيب إ ل ا ثلث الليل أ و نصف الليل معناه أ ن وقت ص ل ا ة العشاء لا ي ب د أ إ ل ا بعد نصف الليل و هذا الكلام يمشي مع النصوص ا ل أ خ ر ى ما يمشي نعم فالمرجح في هذه ا ل م س أ ل ة هو قول الجمهور نعم سلام عليك عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاه قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب فاما من ا ا في ا ق ت ف ا يصلي المغمى عليه وهذه مساله مهمه م س ا ئ ل الاغمى مسائل التخدير و مسائل قائمه و عمليه و الخلاف فيها كبير بين أ ه ل العلم و الحد الفاصل فيما يقضى و ما لا يقضى محل الخلاف بين أ ه ل العلم هنا يقول ان عبد الله بن عمر أ غ م ي عليه فذهب عقله فلم يقض ي ا ل ص ل ا ة يعني بعد ا ل إ ف ا ق ة و حرف ا ل م س أ ل ة في ا ل إ غ م غ م و هو فرع متردد بين أ ص ل ي ن هما مناط للتكليف بين النوم و الجنون هل المغمى عليه ملحق م بالنائم أ و ملحق بالمجنون من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها فليصليها اذا ذكر يعني إ ذ ا استيقظ يصلي يلزمه ا ل ق ض ا ء هل نقول هذا ارتفع عنه التكليف ن ا م خ م س ة أ و ق ا ت و بالله يقضي النائم رفع القلم عن ث ل ا ث ة و النائم منه هل معنى هذا أ ن ه لا يقضي مفاته المجنون حتى يفيق هل يؤمر بالقضاء نعم لا يؤمر بالقضاء ما وجه التفريق بين المجنون والنائم لا يؤمر بالقضاء、المجنون. ما يؤمر بالقضاء ارتبع ع ن ت ك ل ي ف ما الفرق بين النائم والمجنون والسياق واحد النائم يؤمر بالقضاء لو نام ثلاثه ايام يقضي المجنون لا يؤمر بالقضاء نعم نعم وهذا آ ف ة نعم هذا من ج ه ة من ج ه ة أ خ ر ى النائم عاقل هل هو عاقل ب... بالفعل أ و ب ا ل ق و ة ا ل ق ر ي ب ة من الفعل يعني النائم قد يتصرف تصرفات لا تليق ب ا ل ع ق ل ا نعم قد يتصرف تصرفات لا ي ك ق ل بالعقل لكنه عاقل و إ ل ا م ا يكن و عاقل بالفعل لكنه عاقل ب ا ل ق و ة ا ل ق ر ي ب ة من الفعل نعرف الفرق كل ما نعرف نعم فرق ظاهر و لا ما ظاهر ا ل آ ن إ ذ ا قلنا فلان فقيه بالفعل و فلان فقيه ب ا ل ق و ة في فرق و لا ما في فرق نعم في فرق فقيه بالفعل المسائل ب أ د ل ت ه ا بجميع ما يتعلق بها في ذهنه حاضر لكن فقيه بالقوه المسائل ليست ح ا ض ر ة في ذهنه لكنه مجرد ما يحتاج ا ل م س أ ل ة يرجع إ ل ي ه ا في أ ق ر ب وقت و يعرف يحرر و يوازن و اهل أ لهذه المسائل هذا فقير و إ ن لم يكن بالفعل فهو ب ا ل ق و ة ا ل ق ر ي ب ة من الفعل هذا النائم عاقل و في عداد العقلاء و إ ن تصرف تصرفات حال نومه لا تليق بالعقلاء قد يتلف و ا ل إ ت ل ا ف ليس من شان العقلاء يمد يده و يكسر له شيء ثمين و لا يقتل نفس و لا يشعر كم من طفل ذهب ضحيه نوم أ م ه استغرق ا في النوم هل نقول ه ا م ج ن و ن ة ما عليها تكليف نعم, نعم. كلف ه م و اخر لكن ا ل إ ث م مرتفع ل أ ن ه رفع القلم عنها وهي ع ا ق ل ة هنا فرق بين الجنون و النوم لئلا يقول قائل السياق واحد رفع القلم عن ثلاث حكمهم واحد ليش نقول النائم نقضي و المجنون لا يقضي من هذه ا ل ح ي ث ي ة ا ل أ ص ل عندنا الفرع عندنا ا ل إ غ م ى و هذا الفرع متردد بين أ ص ل ي ن بين النوم و بين الجنون بجمع ا ارتفاع العقل لكن هل هو ارتفع عقله بالكليه كالمجنون أ و ارتفع عقله حكما كالنائم فعندنا فرع متردد بين أ ص ل ي ن و هذا يسمى قياس ق ي الشبه س ا فيلحق الفرع ب أ ق ر ب ا ل أ ص ل ي ن و أ ق و ى الشبه ب أ ح د ه م ا يلحق به ف أ ي ه م ا أ ق ر ب إ ل ى المغمى عليه النائم ا او المجنون عندنا ابن عمر لم يقض ا ل ص ل ا ة حينما أ ف ا ق لان أ ن ل ل ع ق م العقل ط ل ل ل ت ك ي ف ا مناط للتكليف فهو بهذا أ ل ح ق ا ل إ غ م ا ء بالجنون نعم و الاغماء إ غ م ء نحن بحاجة ا ل إ ا لا ن و و م ل الإغماء لا ج بحاجته ن ن نحن نحكم و معروف نعم يدرى لكن عندنا التخدير وش تسوي بالتخدير اللي هو للطبيب خالص خدره م د ة ا ل ع م ل ي ة م د ة س ا ع ة ساعتين ويغلب على الظن انه يفيق يرتفع العقل ه ويحس هل هو نائم يعني تكليف السكران هل هو تكليف أ ص مؤاخذ ل ي بمعنى أ ن ه مؤاخذ م ؤ ا خ ذ ة العقل أ و م ع ا م ل ة له ل أ ن ه هو الذي تسبب لارتفاع ع ق ل ي نعم يعني لو طلق السكران يقع طلاقه لما يقع المقصود أ ن ه ذ ه ا ل م س أ ل ة أ ن ا أ ق و ل ا ل إ غ م ق يرتفع فيه العقل و ا ل إ ح س ا س وهو متردد بين هذين ا ل أ ص ل ي ن النائم لا يدري ما يدور حوله والمجنون يتصرف تصرفات لا يعيها ابن عمر لم ي ق ف د باعتبار أ ن مناط التكليف العقل وقد زاد قال مالك وذلك فيما نرى. فيما نرى. ما ضبطوا بعضهم. والله أعلم. تجي فيما نرى والله مضبوطة والله أعلم. تجي. أو والله علم أعلم أعلم ألا أعلم أعلم الإتيان بمثل عندكم فيما فيما فيما أين أين تجي بإيش ما بعضهم نرى ظن نرى نرى نرى تجي بقوله و الله أ ع ل م على دليل على إ ي ش الترتب و اللائق بهذا السياق ان يقول نرى يعني نظن نظن الله أ ع ل م و لذا لم يجزم بذلك ل أ ن ه لم يعلم ح ق ي ق ة مذهب ابن عمر ابن عمر ما قضى لكن ما يدفع ح ق ي ق ة هل هو يطرد هذا في كل من أ غ م ي عليه لا يقضي أ و أ ن هذه ح ا ل ة و ص و ر ة يمكن أ ن احتف بها ما احتف فلم يقض ي و لذلك جاء بقوله و الله أ ع ل م و ذلك فيما نرى أ ي نظن و الله أ ع ل م و لم يجزم بذلك ل أ ن ه لم يعلم ح ق ي ق ة مذهب ن عمر أ ن الوقت قد ذهب أ ن الوقت قد ذهب ف أ م ا من أ ف ا ق في الوقت ف إ ن ه يصلي وجوبا و بقول بن عمر يعني بعدم القضاء قال مالك و الشافعي و خالف بن عمر عمار و عمران بن حصين فعمار أ غ م ي عليه يوم و ل ي ل ة فقضى و مثله عن عمران بن ا ل ح س ي ن و قال أ ب و ح ن ي ف ة إ ن أ غ م ي عليه يوم و ل ي ل ة قضى و لا يقضي أ ك ث ر من ذلك و قال ا ل إ م ا م أ ح م د المغمى عليه كالنائم يقضي كل ص ل ا ة في اغمائه نعود إ ل ى ا ل م س أ ل ة عرفنا ا ل آ ن المذاهب من أ ه ل العلم أ ن يقول يقضي و قال بعض الصحابه و منهم من قال ما يقضي مالك و الشافعي قال و ا بقول ابن عمر لا يقضي أ ب ومقتضى حنيفة يفرق بين يفرق طول ل ا د ة و ا ل ص ا ا باليوم وأما أحمد جعل المغمى عليه كالنائم ر ه وعلقه عليه و جعل يقضي ق أحمد م كلامه م ط ل ق ولو طالت ا ل م د وبعض أهل المده ع ل وسأل ا ا ج ت ه ي ة بعض أ ل العلم ه و ا س ت ر و ا ح ي ي م ل إلى أن ا ل الفاصل الثلاث ح د فمن أغمي ع ل ي ه ث ل ا ث ثلاثة, أيام لا يقضي. ثلاثة أيام فأكثر لا يقضي. وثلاثة أيام أيام أيام يقضي يقضي لا لا فما د و ن أقل أ ثلاثة ي ا النائم لا يمكن إن ينام أكثر من ثلاثة أيام م يمكن من يقضي لأن أن أكثر فكيف نلحق المغمى عليه بالنائم والنائم لا يتصور منه ذلك أ م ا إ ذ ا أ غ م ي عليه أ ك ث ر من ث ل ا ث أ ي ا م ارتفع عقله وتكليفه ما هو وارد هل يتصور شخص ن ا م اكثر من ثلاثه ايام, ثلاثة أيام؟ يذكر في بعض الصحف احيانا أ ن ه وجد في بلد كذا من نام والله اعلم حقائق ا ل أ م و ر هل هنوم و ولا هغم أ او لا يرد أ ح ي ا ن ا في بعض الصحف شيء من الغرائب الكلام على عموم الناس يعني هل يكثر فيه من من يمم هذه المده ا ل م س ا ل ه ليس فيها شيء مرفوع ليس فيها شيء مرفوع و عرفنا أ ن ه ا من باب قياس الشبه و هذا الفرع متردد بين ا ل أ ص ل ي ن الذين ذ ك ر ن ا ه م و هذا صحابي جليل مقتدي مؤتسي بن عمر و ثبت عنه أ ن ه أ غ م ي عليه فلم يقض ا ل ص ل ا ة لكن هل علمت ا ل م د ة م د ة الاغماء علمت نعم كيف ساعتين أ ل س ث ل ا ث ة نصف يوم أ ك ث ر ايش يعني ايش الحد الذي نقول به انا ب ن عمر ما قام لكن يعتريه ما ي ع ت ر ي يمكن أ غ م ي عليه ز ه و م او باحتمال أ و أ ك ث ر فلا يكفي مثل هذا الفعل لطرد جميع صور ا ل ا غ م ا و إ ل ح ا ق ه بالجنود حتى نعلم ا ل م د ة عمار أ غ م ي عليه يوم و ل ي ل ة فقضى مثله عن عمران بن ح س ي ن نقول ا ل إ غ م ا ء اليسير يشبه النوم و ا ل إ غ م ا ء الكثير يلحق بالجنون ا ل إ غ م ا ء الذي لا يوجد نظيره في النوم يلحق بالجنون و اذا ل ل إ غ م ا ا ء تتبعنا او ارادنا أ ن نتتبع أ ح و ا ل الناس في النوم نجد من ينام يومين هذا كثير موجود نعم يوجد أ ن ا أ ع ر ف شخص جاء ل ل م ر ا ج ع ة ل ي ل ة ا ل أ ر ب ع عندهم ر ا ج ع ة ونام ل ي ل ة ا ل أ ر ب ع ما فقل ا للسبت ثلاثه ا ي ن راح للمستشفى فانا ل ل ه مستعان فالنوم يوجد يعني يومين ع ن ي ي ث ل ا ث ة نام وان كان قليل لكنه موجود و ا ل ث ل ا ث يوجد لها نظير في المسائل ا ل ش ر ع ي ة نعم الحيض مثلا متى تكون ا ل م ر أ ة م ع ت ا د ة عند أ ه ل العلم نعم, غير نعم. مهم. مهم. غيره نعم الطلاق ثلاثه ة غ ي ر ا أيها غيره ان كنت ل تلقى أ ر ب ع ه بعد لا لا لا لا نريد أ م و ر ترد إ ل ى الثلاثه ا ل ع ا د ة ما بها شك انها نظيفه نعم、مهم. الاستئذان ث ل ا ث ة ومسح المسابر ث ل ا ث ة ف ل يشهد أ ر ب ع شهادات بعد تكونوا تجيبون مثلاثه تتلقون في النصوص مثل الاعداد لكن المطابق لما نحن فيه تكرر ثلاث في ا ل ع ا د ة هذه م ط ا ب ق ة نعم نعم يستتاب ثلاثه لا صار. ما الزنة هي محل الحاق نعم نعم لا مهم ما هي ما تصلح للرد ما تصلح لان يرد إ ل ي ه ا قل يستروح بعضهم إ ل ى أ ن يجعل الثلاثه الحد الفاصل فما دونها يعتبر ملحق بالنوم وما فوقها يعتبر ملحق بالجنون ل أ ن ه لا يمكن أ ن يوجد من ينام أ ك ث ر من ثلاثه ايام على كل حال م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة ا ل م س أ ل ه اجتهاديه, اجتهادية. لا هم يفرقون من ج ه ة بين المغمى عليه وبين النائم من و ج و د ويفرق بينه وبين المجنون أ ي ض ا من وجوه هناك نقاط يلتقي في هذا مع هذا ولذلك قلنا انهم بقياس الشر نعم أحصل المريض يعني م ث ل الذي ا يعني مثلا أحصل إلى ه يصاب ب ج ل ط ة ثم يصحى ليس ما ويخدره معه ف الطبيب اسبوع واسبوعين ل أ ن ه يخاف من حركته ويخاف من أ م ر ه لان قلبه ما استقر هذا شد فيقول ص د أنه ارتفع ق ه لكن غيبه الطبيب ه و ارتفع حقله فاخذ بالجلطه ة ل بعد يوم غ ا بيوم ثم نفق ا ثم الطبيب استمر ل ط ب ب ي ا في ت خ د ي ر ي ق و ل خ ا ف عليه من الحركه وهذا كثير كل غ ر ف ة ل ل ع ا ش م د ب ت هذا ما يمنع انه مغمض عليه ولو كان بسبته ولو كان هذا م غ م ن عليه نعم سال الله لك باب النوم عن ا ل ص ل ا ة ع ن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أ س ر ى حتى إ ذ ا كان من آ خ ر الليل عرس وقال لبلال اكلا لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند إ ل ى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أ ح د من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أ خ ذ ب ن ف س الذي أ خ ذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ت ا د و ا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام ا ل ص ل ا ة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى ا ل ص ل ا ة من نسي ا ل ص ل ا ة ف ل ي ص ل ه ا إ ذ ا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه اقم الصلاه لذكري يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ل ن و ما عن ل ل ص ا ما ة أي حكمه ما حكم النوم عن ا ل ص ل ا ة هل هو مثل ا ل إ غ م ا ء الذي سبق ذكره أ و يقضي هذه ا ل م س أ ل ة م ح س و م ة نعم م ح س و م ة بالنص بخلاف ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ق ة يقول حدثني يحيى عمالك عن, عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل وصحح المراسيل سعيد وحجه عند ا ل ش ا ف ع ي ة تجوم بمراسيل سعيد ل أ ن ه وجدت م و ص و ل ة ومن باب أ و ل ى من يحتج بمطلق المراسيل لكنه موصول في صحيح مسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل يعني رجع من خيبر وجاء في بعض الروايات من حنين و لعلها م ص ح ف ة خيبر أ ص ح ف ة و خيبر في ا ل ص و ر ة مثل حنين أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قفل من خيبر أ س ر ى أ س ر ا ء و سراء في معنى واحد يعني سار ليلا و لذا يقول عند الصباح يحمد القوم ا ل س ر ا ء حتى إ ذ ا كان من آ خ ر الليل عرس و التعريس النوم في آ خ ر الليل أ و في الليل مطلقا و قال لبلال اكلن ل الصبح ا يعني احفظ لنا الوقت فلا يفوتنا قل من يكلؤكم يعني يحفظكم و نام رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ص ح ا ب ه و كلا يعني حفظ بلال ما قدر له يعني ما استطاع يعني قاوم بلال رضي الله عنه م د ة الذي استطاع مقاومته من الليل ثم عجل استند الى راحلته فغلبته عيناه و كلا بلال ما قدر له في روايه مسلم فصلى بلال ما قدر له استغلال ل ل و ق ت و خير ما يستغل به الوقت ا ل ع ب ا د ة و أ ث ق ل ما يمر على ا ل إ ن س ا ن س ا ع ة الانتظار إ ذ ا كان ينتظر ا ل د ق ي ق ة أ ش ق من س ا ع ر و ا ل س ا ع ة عن يوم و السبب في ذلك ما السبب أ ن ن ا ما عودنا أ ن ف س ن ا على عماره هذه الاوقات ب ط ا ع ة الله عز و جل و لا س ا ع ة هذه الانتظار بعض الناس يتمنى أ ن تكون ساعتين و بصدد عمل يقربه من الله عز و جل يتلذذ به أ ف ض ل من مجيء هذا المنتظر إ ن س ا ن جالس في بيته ينتظر زيد من الناس قال أ م ر عليك بعد ص ل ا ة العصر ت أ خ ر س ا ع ة نص س ا ع ة تجده يخرج إ ل ى الشارع و يرجع مرارا ً انتظارا ً لهذا الشخص لكن لا و عود نفسه بدل ما ينتظر يسبح و ي ه ل ل و يكبر سبحان الله و محمد سبحان الله العظيم يبغى عليه شيء ولذلك بيدها ا م ما ص ح كالحرف حسنات ف الإشكال أننا عودنا أنفسنا على عشر ه ا ن الإنسان لو الوقت بما يرضى الله عز وجل ما أثر عليه هذا التأخير ولذلك تعود عمارة عز بما ما هذا يرضى أثر في بعض ا ل أ و ق ا ت والظروف سير عنده موعد وينتظر أ ح د لكن يتمنى أ ن ه م ا يجي ل أ ن ه م ا شغل بما هو أ ه م من أ م و ر الدنيا لكن لو كان ارتباطنا ب أ م و ر ب ا ل أ م و ر التي تقربنا الى الله عز وجل ترضيه عنا وثيق مثل ا ت ب ا ط ن ا ببعض أ م و ر الدنيا ما ما ت أ ث ر ن ا من ت أ خ ر المتاخر نعم على من وعد أ ن يفي ومن ربط أ ن يرتبط هذا ا ل أ ص ل لكن مع ذلك لماذا نضيق ذرعا ب ا ل ت أ خ ي ر مثل ما ذكرت يعني لو قال ت أ خ ر عشر دقائق يقول لا إ ل ه إ ل ا الله م ئ ة م ر ة تسوى تسودا لك كلها ولا ا ح ز ى على خير في عشر دقائق يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك ل الملك م ئ ة م ر ة كم يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم من م ر ة فيما لو ت أ خ ر عليه ربع ساعه سبحان الله وبحمد تقال م ئ ة م ر ة ب د ق ي ق ة و ا ح د ة ي س ت غ س ر م ئ ة م ر ة م ئ ة م ر ة ب د ق ي ق ة و ا ح د ة ي ق ر أ جزء من ا ل ق ر آ ن ربع ساعه لكن ا ل إ ن س ا ن لما يحسب لهذه ا ل أ م و ر نعم وينتظر هذا الموعد يضيق دار ع ا ل و ق ت بلال رضي الله عنه صلى ما كتب له كما في ر و ا ي ة مسلم انتظارا للوقت ل أ ن ه عندنا في الكتاب وكلا في ر و ا ي ة مسلم وصلى بلال ما قدر له ثم استند إ ل ى راحلته انتهت كل شيء له حد ا ل م ق ا و م ة لها حد و هو مقابل من فجر ا ل ج ه ة التي يطلع منها الفجر فغلبته عيناه و النوم ليس فيه تفريق النوم القسري القاهر ليس فيه تفريط ليس معنى هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن يسمع النوم ليس فيه تفريط ثم إ ذ ا أ ذ ن قال الله, الله تعبان ونوم ليس فيه تفريط أ و إ ذ ا كلف بعمل أ و شيء قال الله ت ج د في الدوام يضع راس على الماص وينام وانهم سلطان وليس في النوم تفريط الكل لا يا اخي بصحيح لا يتذرع بهذا إ ل ى ترك الواجبات نعم إ ذ ا عجزت حاولت قاومت لا يكلف الله نفسا لا اسعى ولذا قال بلال عما سياتي اخذ بنفسي الذي أ خ ذ بنفسه شيء لا يملكه بلال فغلبته عيناه يعني نام فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أ ح د من الركب الذين مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى ضربتهم الشمس يعني أ ي ق ظ ه م حر الشمس كما في الروايات ا ل أ خ ر ى وبهذا يرد على ا ل ح ن ف ي ة الذين قالوا ان سب ب الانتقال ليخرج وقت النهي ففزع رسول الله صلى الله عليه و سلم انتبه عليه الصلاه و ا ل س ل م فزعا اسفا على ما فاته من وقت ا ل ص ل ا ة فقال بلال يا رسول الله أ خ ذ بنفسي الذي أ خ ذ بنفسك و الله جل و علا ثبت عنه عليه الصلاه و السلام أ ن ه كان ينام تنام عيناه و لا ينام قلبه تنام عيناه و لا ينام قلبه في هذه ا ل ح ا ل ة هل نقول النبي عليه الصلاه و السلام ما نام قلبه ما نام قلبه في هذا الحلال ليش فوت ا ل ص ل ا ة ماذا ن ق و لكن ل هل نام قلبه ولا ما نام نام قلبه نام قلبه يقول ا بن عبد البر رحمه الله خرق نومه عادته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ليسن ل أ م ت ه ت لو ق د ر ا ل ن و م افترض إن انسان ل إ مغمض ا ل عينه يقول الله ما ي ش ف ط الصبص الذي فيه إ ح س ا س و يهتم ل ل أ م و ر و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا يهتم لصلاته قره عينه نعم يهتم لصلاته كيف ينام ويؤخر ا ل ص ل ا ة وقلبه صاحب نعم ما يمكن فهذه ا ل م ر ة نام عليه الصلاه و السلام و إ ن كانت العاده المطرده ض انه لا ينام قلبه ل م س ا ح ة ا ل عظيمه ليسن ل أ م ت ه أ ن من نام بعد أ ن احتاط لعبادته و لدينه أ ن ه لا شيء عليه و أ ن ه يصنع كما صنع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يكل أ م ر ا ل إ ي ق ا ظ إ ل ى من يثق به و يعمل ك ا ف ة الاحتياطات و يدفع الموانع بعض الناس يوجد موانع تمنعه من القيام و لا يبذل ا ل أ س ب ا ب المعينه على القيام و يقول ليس في النوم تفريط نقول ل ا هذا تفريط إ ذ ا سهر مثلا في ليل الصيف و بقيت س ا ع ة ثم نام مركبنا الجوال مركته رنا الجوال يدري وجوال ولا ساعه لا يحس ل س ي م ا من نومه ثقيل نقول هذا عليه أ ن يبذل ا ل أ س ب ا ب و أ ن ينفي جميع الموانع التي تمنعه من أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها ف إ ذ ا كان السهر يعوقه و يمنعه من ص ل ا ة الصبح نقول السهر ب ا ل ن س ب ة له ايش حرام إ ذ ا كان السهر يعوقه عن قيام الليل قلنا السهر م ك ر و ه كلنا في هذا مثل هذا الحديث في ت س ل ي ة ل ل أ م ة ل أ ن بعض الناس عندهم حرص شديد على أ م و ر دينهم ولو لم يفرق لو اضع ك ا ف ة الاحتياطات ثم ناى وعجز عن أ د ا ء الصلاه في الوقت يتقطع قلبه أ س ا وحزنا لكن مثل وجود هذا الخبر تسليس ف أ ف ض ل الخلق و أ ح ر ص الناس على الخير و أ ع ل م ه م و أ خ ش ا ه م و أ ت ق ا ه م فاته ا ل ص ل ا ف ا ت الصلاه أ خ ذ بنفسي الذي أ خ ذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائلا مثل هذا التعبير من بلال هل يحسن أ ن يقول ولد لابيه قال له أ ب و ه لماذا انت ندعو عن الصلاه قال اخذ قال مثل هذا كان اخذ بنفسي أ خ ذ بنفسك أ و ما قال هذا قال أ خ ذ بنفسي الله لنوام هل في مثل هذا ح ج ة يعني ا ل أ س ل و ب و أ س ل و ب أ ي ض ا ً ما يدرى ما يعتريه من فعل ل أ ن الكلام قد يقبل في حال ولا يقبل في حال لو قدر مثلا ً ا ل أ ب قال لابنه أ ن ت نمت عن ا ل ص ل ا لماذا نمت عن ا ل ص ل ا فجاء إ ل ي ه معترفا ً ب م ر ت ك ب وقال يا ويدي بذلت ا ل أ س ب ا ب ونمت مبكر وركبت ا ل س ا ع ة و أ خ ذ بنفسي الله جل وعلا يختلف عما لو قال أ خ ذ بنفسي ا ل ل ق ر ا ل ح ا ل يقبل فيها كلام ما قد لا يقبل يعني الاستدلال بمثل هذا من بلال مثلا و رد على النبي عليه الصلاه و السلام م ث ل هذا الكلام و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فزع قام فزعا فقال له أ ي ن الحفظ اينك يا بلال قال أ خ ذ بنفسي الذي أ خ ذ بنفسك ب أ س ل و ب و بحال يبين منها أ ن ه ما ف ر ق لكن ما يقبل هذا ا ل أ س ل و ب على إ ط ل ا ق ه إ ل ا إ ذ ا اقترن بحاله ما يدل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا قبل اقتادوا, اقتادوا رواحلكم وارتفعوا عن هذا المكان ارتحلوا عنه فبعثوا رواحلهم اقتادوا شيئا يعني انتقلوا من الوادي إ ل ى مكان مجاور له ثم أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة وهكذا في أ ك ث ر الروايات ا ل م و ط ة في بعضها ف أ ذ ن أ و أ ق ا م و في المسند أ ذ ن من غير شك و صلى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من ركعتين قبل الصبح و هو غير عجل ا ثم أ م ر ه ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة بعض الناس هذا ي ل م س كل انسان من نفسه إ ذ ا وصل إ ذ ا انتبه في هذه ا ل ح ا ل ة تجده يضيف إ ل ى هذا ا ل ت أ خ ي ر أ ح ي ا ن ا ما يكل من ص ل ا ة من عجل و هذا قد يكون الباعث عليه الفزع والفزع يبعث, يبعث على مثل هذا لكن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ت أ ن ي في أ م و ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى في الظروف التي تقتضي الفزع مثل هذا ومثل قوله لعلي رضي الله عنه يوم خيبر امضي على رسلك يعني في حال حرب حرب تقتضي ع ج ل ة امضي على رسلك ولا شك أ ن ا ل ت أ ن ي هو المطلوب و ا ل ع ج ل ة من الشيطان غير ما لا يتم الواجب الا ل به فهو واجب فالنبي عليه ا <تصفيق> ل ص ل ا ة و السلام أ م ر ه ب ا ل أ ذ ا ن ف أ ذ ن ثم صلى الركعتين يدل على م ن الرواتب ا ل ق ب ل ي ة تصلى قبل الفائته ثم يصلى بعدها ا ل ب ع د ي ة لكن لو ضاق الوقت عن ا ل ف ر ي ض ة تقدم ا ل ف ر ي ض ة ل إ د ر ا ك الركع ثم تقضى الرواتب ا ل ق ب ل ي ة ف أ ق ا م من, من الطرائف و أ ن ا داخل بعد ص ل ا ة المغرب للدرس واحد ي س أ ل يقول فاتنا ت ا ل ص ل ا ة ف أ ق م ت في قال لواحد من الطلاب اللي يحضرون ما علينا إ ق ا م ة عام عام ي س أ ل قابلني في الباب وهنا يقول ثم أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين ق ض ا ل ص ل ا ة من نسي ا ل ص ل ا ة فليصليها إ ذ ا ذكرها فان في ا ل ر و ا ي ة أ خ ر ى من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها فليصليها إ ذ ا ذكرها لا ك ف ا ر ة لها إ ل ا ذلك ف إ ن الله تبارك وتعالى يقول أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري هذا أ م ر لموسى ل م عليه السلام و ش ر من قبلنا شرع لنا ما لم ي أ ت ي شرعنا بخلافه لذكري يعني لذكرك إ ي ا ي او أ لذكرك إ ي ا ه ا أ ي ه م ا المناسب و ا ل ي ا هذه لذكري هل المقصود لذكري لذكرك إ ي ا ه ا لذكر ا ل ص ل ا ة أ و لذكرك إ ي ا ي ف إ ذ ا ذكرتني ذكرت ما أ و ج ب ت عليك يعني الذكر مصدر و المصدر مضاف إ ل ى ي ا المتكلم لذكري يعني لذكرك اياه ف إ ذ ا ذكرتني ذكرت ما أ و ج ب ت عليك و قال بعضهم لذكرك إ ي ا ه اقم أ ذ ى الناس يصلي إ ذ ا ذكر و النائم كذلك و العامد ترك ا ل ص ل ا ة حتى خرج وقته متعمدا الجمهور على أ ن ه يقضي مع ا ل إ ث م و قال بعضهم بعدم القضاء و بالحزم نقل الاتفاق عليه لكن نقل الاتفاق على ضده كما ذكرنا ب ا ل أ م س يقول بن ع ب د ا ل ب ر رحمه الله تعالى في الاستذكار العامد و الناس في القضاء ل ل ص ل ا ة و الصيام سوا العامد و الناس في القضاء ل ل ص ل ا ة و الصيام سوا يعني إ ذ ا لم يعذر الناس يعني فالعامد من باب أ و ل ى يقول و إ ن اختلفا في ا ل إ ث م الناسي ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا مرتفع ن ا م ن ا ل إ ث م و إ ن وجب عليه القضاء بخلاف ا ل ع ا م د عليه ا ل إ ث م خير ا ل ص ل ا ة عن وقتها موبقه و من أ ف ط ر يوم ا من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر و إ ن صام و المعتمد عند عامه أ ه ل العلم أ ن ه يلزمه القضاء يقول و إ ن اختلفا في ا ل إ ث م فهما دين ثابت و فرض واجب و إ ن خرج الوقت و قد شذ بعض أ ه ل الظاهر و أ ق د م على خلاف جمهور العلماء و أ ق د م على خلاف جمهور علماء المسلمين و سبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك ا ل ص ل ا ة في وقتها أ ن ي أ ت ي بها في غير وقتها ل أ ن ه غير نائم و لا ناس يعني ي الحديث خاص بالنائم و الناس ي م ن ن ا مع ل ى ص ل ا ة أ و نسيها فليصليها إ ذ ا ذكرها مفهومه أ ن من تعمد لا يخسر و الجمهور يقول هذا من باب قياس ا ل أ و ل ى قياس الجلي من باب مفهوم ا ل م و ا ف ق ة ل ذ ي هو القياس الجلي إ ذ ا قيل هذا في, في الناس و النائم مع العذر فمع عدم العذر من باب أ و ل ى نأخذ نعم الذي الحديث يليه من م ق ص و د أ ن الاستدلال سواء كان منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و من أ ب ي هريره استدلل في محله و ب آ ي ة و النص صريح في القضاء من ن س ي ا ل ص ل ا ة من نام عن ص ل ا ة النسل اذا ما فيش كاشف نعم نعم إيه؟ ما عليه علي. اثم لكن إ ذ ا فوت ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ ث م ل أ ن ه ترك واجب على ما سياتي بس الاثم يختلف اثم ترك ا ل ج م ا ع ة ما هو مثل اثم خروج الوقت إيه؟ الخلاف بين ا ل ع ل م هل هو ل ل ص ل ا ة او لو... لوقتها حديث الباب يدل على أ ن ه ل ل ص ل ا ة ف ع ل ى هذا يؤذن في أ ي وقت و هل هو ل ل ج م ا ع ة أ و للمنفرد فق... المنفرد أو للجماعة فقط من أ ج ل إ ع ل ا م ه م واجتماعهم نعم ا ل أ ص ل انه ل ل ج م ا ع ة المنفرد لا يؤذن له ا و أ و س ع من ذلك نعم نسال الله اليك ع مالك لانه مكان حضر فيه ا ل ش ي ط من باب ي أ و ل ي ا ء من باب اولياء ل ا إ ل ا أ ن ا ل ص ل ا ة د ي ن في ذمته و هو مكلف عاقل فاهم ذاكر فلئلا ز ا ئ د ة بلا شك لا لئلا أ ن ه م دين بهذه ا ل ص ل ا ة و خ ر ج وقتها و ارتفاع الاثم ل أ ن ه ن ا م نعم والله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسول ا ل نبينا محمد و على آ ل ه صلى الله عليه و سلم